والبدء نجعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها يطعم القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون